يا مهون يا رب ولا مش قلت الطابلة دي تتشدع قبل ما اشتغل كل واحد في اللي فيه ناس حياته متنجني جابت الحصر. استي سبن نسبشيش معيش فرقه واللي عمال الكر وسابه في الدره ما جابش سيره هو ده احنا هنصور ازاي والصوت العالي ده بره ده في خناقه دي ولا لا خدتك خطوره معلش هات لي متناغر ديت مجنونه اهي يا عم شاي ما هي عسل اهي خد ال 300 جنيه بتاعه اللي ما بتخلصش خالص دي وانا بقى خدت بعد زلق ومقال تحب أعجوم؟ لك عشان بقى ما <تفتح> يا كرم تخاف مني ولا واللي شايف يا لهوي حالة المحش